السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نالك يوم الدين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلقي ثم وخلق الإنسان من طين وأطل وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين روحي وأبي وأمي ونفسي وما أملك له الفداء عليه الصلاة والسلام أما بعد أحبة الفضلة فاليوم بإذن الله تكشف الأسرار وينزع ذاك الستار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 وتجعلك تأتي في المجال تتكلم بما يتكلم الناس وفقط تنقل كل كلام خلفيات بشرية فقط كتاب أنزلناه إليك مبارك لما أنزل مبارك حتى يقرأوا القراءة لن تغير لك ولن تضيف لك أي شيء عشر حسنات على كل حرف لماذا أعطيت العشر حسنات على كل حرف ليس لأجل أن تقرأ لا والله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 وليتذكر القراءة ما بعد ذكر تذكر تسكر انتهت القضية لكن حينما تأتي القضية تذبر وتغير وتفكر الله يخطف يقول قراءة للجميع والسماع للجميع لكن عند جاءت القضية تذبر تغير تفكر يخطف أقوام أسأل الله يجعلني وإياكم منهم من هم هؤلاء وليتذكر أولو الألباب الله أكبر تعودنا نفتح السينن والبي بي سي والجزيرة وناخذ الأخبار من البشر. تطرح القضية يأتي بشر مع بشر ويتكلمون كل واحد له مرئيات ولا خلفيات وينتمي له انتماءات ثم يتكلم ويجئنا في مجالسنا كل واحد حافظ القناة اللي شافها وجاء يضيف لك كلام بشر. هل سمعتم تحليل يوم لخبر هم جاء واحد وضع وقال قال الله جل جلال.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 موسى عليه السلام يقول له ألم نربك فينا وليدا ولا بست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت في الاتهامات فهمك الله فيها وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين ايش فعلتها التي فعلت كم قتل واحد وهذا اللي يلقي بالاتهامات ويكفر موسى عليه السلام كم قتل ملايين الأبطال فهنا تقدر لكن موسى عليه السلام يعرف كيف يتعامل معه ما قال والله أنا أقف لأن في ناس يسرج مليون يوم تسرج قلم أنت يقول لك لا قلم طيب أنت باع سارف مليون صح شوف موسى عليه السلام بطل وشكيف عليه قال بعد ما ذكر الآيات قال وتلك نِعْمَةٌ تمنها علي. تتهمني عشان أنا وقد وتلك و... و... و... و... نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل بعد أن عبث بني إسرائيل نسي إذا قوبل بالادعام بالاتهام ينتصر فيها ما عد يا الله ما عد صبر موسى قضية فعلتك التي فعلت طيب يوم رأى موسى عليه السلام جاي وجاد ويومثي ويخاب الاتهام بالاتهام ويتكلم وعنده طرح قال سنفرض قال نب تلك هذه سياسة إذا كشف واحد خايف اكلوا له ايش قالوا قالوا لنا اجعلناك من المسجونين ترى بنقض عليك عقوبة ترى ما تذبحه ما يذكر ثم بعدين يأخذ فرصة فينا سمعنا اليوم دروس الاف الفرص معناها اليوم في الطراث ثم يأخذ فرصة يعلم سياساتهم ياخذ فرصه الفرصه هذه يجمع فيها كيده واذا فات يجمعكم اثار تعال شوف الديمقراطيه اللي يقاها في العوض ايش الديمقراطية اللي عنده قال لعل ذانا سبع السحرة إن كانوهم إذا غلبوا إنما أهم عند الشعب وهم عندنا اللي ينصر من اللي غلب موسى اتبعوهم أهم في الدرس أراد خلوا فلسطيني انتخبوه واللي يبغاه الشعب إنما يحوان ما نقوله حرائي الشعب انتخبوا حماس لا يعلم شاء الله عن ديمقراطيتهم إذا كانت توافقهم هم فهي غير ما توافقها ما فيه ماذا قال فرعون لهم شاف القضية انقلبت عليه قال هآمنتم له طيب انتو تقولنا انت قايل لك غلبون فانتبعهم مش فيك هذا خارك انت ايش قال هآمنتم له قبل عن آذر طيب وينك ديمقراطية قبل عن آذر لكم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 هم يخبرك الله عن اجتماعاتهم الخارجية قال الله عز وجل لما جاء موسى عليه السلام وقال ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحيتكم بعذاب وقد خاموا من اجترا فتنازعوا أمرهم أي أمر يجي في حق يأخذون فيه في حق جاء فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوة طلعوا في خبر وقرار بعد الاجتماع انهاداني اثنين إن حظاني لصحراء يريدان أيخرج يخرجاكم إيش من أرضكم بسحرهما ويذهب إيش هنا في في خبر ما في القنوات ويذهب إيش؟ يقولون عايشين في حياة فردية علمك الله طريدي شفرة دائما يأخذها رؤساء الدول الكبرى شفرة بينه وبين قوم بين بين شعبه يشافهم بيتغيرون طلب كيفكم بيغيرون حياتكم المثل هذه عايشين في رياضة غلط ولا إعتاد طيب وقال سرعون ضروني أقتل موسى وليد عربة إيش سوّالك موسى إني أخاف إيش تخاف من أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد هذا مسلم هذا بيركب الدنيا كذا طيب وأنت يا سرعون اللي مقطع روس العالم ضرولي موسى في الأرض أنت وش وش تشخيصك عن نفسك؟ إذا هذا قتل واحد سميته يظهر أنت وش أنت قال ما أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم لا سبيل الرشال أنا ما أبغى والله الله صلاح لنا فلا أبغى ألا. ألا ألا. فرية للناس كلها تعال حبيبي الغالي وانظر كيف تحاك عليها الأخبار وتجي السنة ويطالع أخبار وما فهم شيء فهم إيش أعطوهم تعال خل الحقائق كنت في مؤتمر نصوت النبي عليه الصلاة والسلام. اللي فهمناها غلط صحيح. فهمناها خطأ. نصوت النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ما استهزأوا فيه في الدنمارك نصرناه وليس نصرنا فيه. نصوت النبي عليه الصلاة والسلام تعرف تبدأ تبدأ من أول يوم قلت فيه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن نمنا وتو استيقظنا طيب خلنا الثقة صح جميعها. وهذا العشق في في والأمل فيه. أكباع محمد عليه الصلاة والسلام المهم كانوا يتناقشون عن قضية النكر هذا يوم تكلم عن أحب الخلق إلى الله محمد عليه الصلاة والسلام وتكلم عليه وبعدين نشغلونا في قنوات والأكبار هل سيعتذر ولا ما يعتذر وجابوا لكم محذل بشر ومحذل ثاني بشر يقول نعم يعتذر إذا كان كذا وأشغروا الناس ويليدنا فتحنا القرآن سأعطيك خبر في القرآن لن تجد في أي قناة لا تسينا ولا بيبسي ولا أي قناة في الدنيا تطلع لك لا يخبرك عنه إلا الله سبحانه وتعالى اسمع الخبر لأنهم جاءوا بطريقة هذه هم طلعوا لنا مقطع ويتكلم. ثم سمعنا بشر يحللونه. قل أخبطوا في عقلنا فعلوا تحديد الخبر من القرآن قد بدأت البغضاء من أسواه يقول هذا طلعوا لك الأخبار سيعطيك الله خبر الآن ما طلعك الأخبار وما تخفي صدورهم في أخبار تعلمك صدور الناس وما تخفي صدورهم اكبر يا بعده هذا بينا لك قول بينيلنا هنا لكن تحسب انه قران اقرا عادي هذا بينا لك الآيات إن كنتم إيش تقرؤون لا ما تقرأ إن تسمع لا إن كنتم تعقلون ثم أعطاك الخبر الثاني الفاجع الآية اللي بعده على طول أنتم أولاء تحبون ثم يفاجئ إن إذا جاء فالإنسان يعيد الحب المدارس وكليات كلها أحمر طعمة عيد الحب وعيد الفطر ما سوى فيك لما تقول لحبيبي حبيبك عليه الصلاة والسلام يقول ما أسمت النار وتحاول فيه عشان بس يتبع محمد أسلام في شيء هوية قال لك والله صعب ما أعذر يعني كيف أنا ما متخيل شك لا يروح لكن لما جمني اليهود والنصال يقول إيش رايكم برمودة الكل نصت لك هم شيء لا تجيب لنا شيء من النبي عليه الصلاة كنت في أمريكا وفرنسا وألمانيا ورأيت جميع أنواع التقليب والعبث إذا ما عندي القدوة بتعيد بتاع مثل ما سمعنا دارة اليوم ما في ما في ركن شديد يقول إليه فصار بني إسرائيل مهب الريح ينجيهم الله سبحانه وتعالى وبحر يفلق ثم يطلعون شوف الناس يحسون آلهة اجعل لنا آلهة كمان ما عنده شيء فهو يبغى يقلب أي أحد بعدين راحوا وجاءوا واحد تلعب عليهم قال يا الله هذا الهف ثم فنسي راحوا تتبعوا ما عندهم اي شيء ويوم ما يكون عندك قد ولا يكون عندك روح شديد تأوي إليه بس تتبع أي خبر يجبك من وخبر دفك يساف ها أنتم أولاء تحبون اللحجة كل الطريقة سبسوكا مرة مرة تغيرة هنا مرة, مرة من المرات بقت تكتمل زي النبي عليه الصلاة والسلام قالوا انتبه قصة هذه تغيرة دي لا توصلها ترى محمد ذوي كذا ومحمد عدونا محمد رسولنا عليه الصلاة والسلام عطونا مثال أحسن منهم قلدة الحين عطونا مخلوق أعظم من قلدة الآن لي ولك الشرف أن يوم القيامة والناس اللي رابط لربطه زي سيبن سيقال والثاني زي جون سيكادة والخامس زي بيرداتي وأنت تدور من مثلك ذاك اللي بيشفع عليه الصلاة والسلام تخوي ذي يعني. لك الشرف ولي الشرف ها أنتم أولئك تحبونهم ولا خذ الخبر ولا يحبونكم يا أخي والله لو أحب واحد وأضحي الأجلة وأسوله وأسوله ثم أدفن ما يحبني يا أسنة نقص ومع ذلك هناك أبطال ينتظر هناك ناس نايمين الآن ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله شوف الخبر المضاجئة ثانية ما تنقل لك الأخبار وإذا نقوكم قالوا آمنا رأيتها في كل مكان، والآن شغلي أكثر مع صار. إذا شافوك كذبوا والله إحنا ما عنا إله واحد، بس قضية طريقة مختلفة ولا ترى إحنا نحبكم وما بيننا رأيكم شيء كذبوا الله يقول ما يحبون، صدقه الله، صدقنا أخبار، صدقنا كل شيء، بقي الله أحبك، اسمع الخبر يقول الله الأخبار تنقلت ما دام الكاميرا موجودة، يوم تسحب الكاميرا. وتغلق أبواب الاجتماعات ما عدت نقلك أخبار الله ينقلك في القرآن يقول وإذا خلوا اطلعت الكاميرات واغلقت الأبواب وإذا خلو عصوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم هذه بعض أخبار أما يبقى من أذنابهم من يخططونهم وينفذهم في أدوان المسلمين كما قال العسلال البخاري هم أناس من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا كيف نفهم الله يقول ولا تعرفنهم في لحن القول يقول بعلمكم شون طريقة تلقى يتكلم عن أي قضية يثيرها الغرص ويجب سب ويجب سب ويجب ولا عمر كتب نصر النبي عليه الصلاة طريقتهم كيف للأرض طريقة إن هذا شيء عجاب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 شوف اللي حال الناس صايم. ذي لما تقول والله أنا بقوا يتقربون عليه قضية الأسهم هذه لولا أن ثبتت عليها ومشترك مني أفلح عشان يعني أنت أسمع. لولا أن صبرنا عليها. تعال في الأسلوب هذا جاء في علم بنو العلمان في السلف في ناس من بنو علمان في السلف. ما كان عندهم جرايس كانوا يشترون قضية. فجاء واحد منهم يوم من الأيام وقال مستغرب يعني شوف قضية عاجزة. إن هذا لشيء عجاب جعل الآلة. كلها تساؤلات ومشكل مقالاتهم كلها كذا قال الله عز وجل يقال هذا النكرس يقول يد بخمسمائين عبكة وديت يقول يد ديتها خمسمائة ألف من الذهب خمسمائة من الذهب العبكة ما بالها قطعت في ربع ديناري تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من النار لا تطلع لك شلمة ترى لي أنا والله أحب الدين هو قاعد ينخر في حكم بالله سبحانه وتعالى فاقطع أيديهم البلدات شوف الإضاءة عارض الدين ويقول السرعة أنا بالعسف أنا خاص مدربة العالمين أنا مسلمين كل ما عندنا مشكلة قال يد بخمسنئين عسجة وثيت ما بالها قطعت في ربع ديناري ويرد عليه البطل أكثر ناف قال والله صدق حين دقيقة خم... خمسمائة من الزعب وتقطعها عشان ترقت ربع دينار تخفى قومهم فأطاع رد عليه البطل قال المعري عار أي ما عار إلى أن قال عز الكرامة لأغلاها قبل لا تسرى تسرى خمسمائة نعم لو كانت كريمة تسوى عز الكرامة لأغلاها وأرخطها ذل الخيانة فافهمت حكمة الباري فافهمت حكمة الباري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 أي والنبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من وجذابين إلى أن قال. ذالك أذنا أي يعرف يعرف بعياءهما و بعشمتين فلا يؤذين من اللي يقرآن إلا فتلك اللثام ومعه واحد ذكر إيش قل ذكر لأن الله سبحانه ذكر قضية قوامه وحصر الأهل والغير عليهم قال الرجال قوامون على النساء لكن إذا جت قضية فلوس قال الذكر مستحق للأنتين قضيته ما. ما هيب أعراض من يتعرضون لهم؟ يتعرضون لهذه الحاقة الثلاثان وحاقة لكن اللي متحجب عمرك في السوح ترابت عباية كعبات وقبازات أحد تعرض لها لا يعرفن بحشمتهن فلا يؤذين ما حتى تعرضت وكان الله غفور رحيم ما شكال بعدها نقل غير قضية الحجاب لا لئن لم ينتهي المنافقون هذه قضية الحجاب قضية المرأة والمرأة فأخوها أ... أ... أ... خلوها تسو لأن لم ينسه المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرشفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليل ملعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا ترتيلا سنة الله لكن هم ما يبغون سنة الله سبحانه وتعالى يبغونها عواجا يقول الله سبحانه وتعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أفواههم هل تكفي؟ لا في تشديد به واحذروا أن يفتنوك عن أيش عن كل ما أنزلنا عليك لا. ويقول لهم دوم بالسكة القصيرة ثم بعدين يسون. أن يفتنوك من بعض ما أنزل الله عليك فإن تولوا ما قال الحفظ الحين يوم يضع رونالدو مقرع شفنا شبابنا مقرعين وهو في الحج يوم يعتمر أي جربع لكن الله سواه قال فإن تولوا تعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم لبعض ذنوبهم وإن كثيرا لا تقول بنسوي تصويت وفيه حكم فالله حكم من احكام الله سبحانه وتعالى يقول سوي تصويت خذ النتيجة من الآن وإن كثيراً من الناس نفاسقون أط حكم الجاهليات يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون يا أيها الربيعات أربعة من الآن يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود لأنهم اللي بدلون دائما يبغون يغيرون مناهج غيرون الطرق اللي عندنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تستطيع يهود النصارى بعضهم كيف يصنون بعض الموجياء بعضهم يقولون اليهود تقول ليس النصارى على شيء والنصارى تقول اليهود على شيء كيف يكونوا بعضهم المولياء بعض إذا كان فيه عدو مسلم كلهم يجتمعون بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم الرسالة عاد لك لتسمع الآن ولي ومن يتولهم منكم فإنهم منهم والله لا يهجي القوم الظالمين علمك الله في مجموعة بروح. فترى الذين في قلوبهم مرض. يسارعون. يا سارع. في طاعة الله كان كسب مع الله عز وجل العزة عند الله سبحانه وتعالى. لكن سارع. يسارعون فيهم. نحل في الآية شيء عجيب. يسارعون فيهم مو إليه. لأنه أصلاً عاش في ومثلهم لو تشين اسمه ديفيد يصح. هو فيهم أصلاً من أول. يسارعون فيهم يقولون نقشة في الممريكة هذه كيف تورطنا نقشة أن تصيبنا دائرة بعث الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أسر في أنفسهم نادمين يا أيها الذين آمنوا من يصد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم يحبهم ما قال يقول ابن القيم ليس غريب أن تحب يعني لو أنا وخر عنك ولا أشيل من توبث شعاره متعلقه ولا وضعه حبني يحبني قلبه والنفوس جبلت على حب يعطيها لكن الغريب أنه هو الغني عنك سبحانه اللي خلقك ورزقك ولا يحتاجك ثم يحبك أول صفة ما نتكلم عن صفات بايك اللابس نعدل أول صفة عنده ذلك أول صفة منهم قال أذلة على المؤمنين بيوتنا الآن فيها عز على أخواننا وعز على أهلنا ليه ليه ليه الله ذكر هذه قبل أي سلسلة وراءها أن في ناس إذا كنت رجل حبل فهذا يا أخي ما مسلم ما يشفع له أنه مسلم ما يشفع له ما زاره يوم من الأيام في زواج ولده خلاص تنتهي القضية يقطع العلاقات ليه؟ إن على في بشر ذرني وزوري ما فيه أنا أحبك لأجل لا إله إلا الله عشان كذا ما نلقى حلاوة الإيمان لكن في منا من يلقاها ومننا من سيعرف إذن الله وسي وسيتتبع تبشر عباد الذين يستمعون القول تتبعون أحسن قال لي والله أنا ما أحب حلاوة الإيمان وأن لا يحب المر أن يحب المر لا يحب إلا قضية بيني وبينك تحبك عشان الله سبحانه وتعالى قال أذلة تقول تشوفه يا عام المعملين تقول هذا ليش دال نفسه عندهم لا هو يريد أن الله يشبه يا أخي واحد حد ذك أنت وقف ثانيتين وتفكر. أنت تقدر تسبه الآن وتتكلم عليه وتقدر لو قعدت تراجع القرآن والشاظمين بس طبق القرآن واقعا والعاسين الناس. ما قال دعطين ألف ولا ألفين الجائزة والله يحب المفتنين حبها نلطوا عليه ولا يأتي الفضل منكم ألا تحبون أن يغفر الله لكم قال بلى فمتى أحبتي بالنصيد نعرف تطبيق الأشياء اللي تحبب الله فينا يعني عزتك هذه لا تطلع على على مسلمين عندك عزة خلها على الكافرين عندك للا خلها على الكافرين فخلنا نبدأ بالأول هذا عزتك لا تطلع على الأهل الإيمان طيب يقول الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء أهل النفاق اللي يحاولون يشوشون علينا يقول لهم الله يقول عندهم هدف حتى يزعزعون عقبتك ويصيرون يحبونك وإن كادوا ليفتنونك كل القضية قضية إبعادنا عن القرآن عشان يعطيك الأخبار اللي يبغاها هو يبغى. أنت مغيب لأن تطيح وإن كانوا يفتنونك عن الذي يوحينا إليك لتفتري علينا غيره هذه الحالة وإذا لاتخذوك قليلا فهم يحبونك يرضون عنك تتبع ملتهم بدأت الآن تجيب ولولا لَا أَنْ ثَبَّتْنَاكِ سبحانه ما قال لولا أن ثبت لأن الثبات لا يعطى إلا من عند الله سبحانه لأجل هذا كان النبي أسلم بعد ما فهم الدرس قال يا مقلبة قلوب الأوسط أسأل الله يثبتنا وإياكم عجيبا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا فغير تقدم تنازلات فيها لو سويت ما يشفع لفكون أنك محمد عليك الصبت إذن لأدقناك ضعف الحياة عذاب في الحياة وضعف المنات ثم لا تجد لك بي علينا نصيرا تجي تشفع مخام ونصف معنا وهو عليه الصلاة والسلام بأقع أمي وحاشا وثبتها الله على كيف نثبت كيف نثبت على ديننا وكيف نقدم ديننا للناس تعبنا أحبتي كلنا نتلقى, نتلقى نتلقى نتلقى ندافع ندافع ندافع ندافع مرة ما نتحركنا مع الدين والقرآن كله موسى يذهب إلى فرعون إبراهيم يذهب إلى ويقول لقومه و... لأبيه وقومه ويكلمهم محمد عليه الصلاة والسلام يتكلم معهم إحنا يوم خل... غيرنا ونحبطنا في طضية التعامل ثم نجد معه والله يا جماعة ما يؤصفك تشوف واحد مسلم في المستشفى جاء لسعنايا شغال هناك ويكلم واحد نصراني لك والله أنقلها عني واستفد منها جور ما تنقلها وشوف جاء مع النصراني إيش اللقاش عن محمد عليه الصلاة والسلام يالك عن الكتاب والقرآن يا عن الدين يا يتناقش هو إياه عن نسبة الكحول في البودوائزر هذا يقول 0.6% وذاك يقول لا واطلع الحج مع المسلم لكن يبقى هناك رجال يتعامل ويبلغ الدين في كل مكان تعال وامضوا حبيبي الغالي كيف نثبت كيف نثبت نعم فعلا خذها من كلام الله عز وجل يقول الله سبحانه وتعالى <تصفيق> ولو أَنَّا تَسَبْنَا عَلَيْهِمُ ما هو أكبر أَنْ اَقْتُلُوا <أمفوسكو> يقول له أن أقلنا للناس اللي يبغاني أرضا يرفعنا أو اخرجوا من دياركم توقباني بيت ساعد عشرين سنة ومقصد نقول لك يا الله تبغى الله يرضى عنك اطلع يقول الله ما فعل كلهم كلهم إلا قليل في ناس يسوون. بعدين يقول لك الله ويلفت انتباهك. الناس ما فعلوا من كان يقول من كثير يتفتيرا لما نزلت هذه الآية صار الصح أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلمون فيه في الأزقة والطرقات يقولون والله لو فعل ربنا لفعل. يقول والله لو ما قال لو وقالوا أنفسكم لفعلنا. انطلق واحد بعلمك اسمه الآن انطلق نبيع سلم وهو جال يتفسر هالآيات بعد ما جاءها الخبر فهو يتفسر نبيع سلم يقول لا إله إلا الله للإيمان أثبت في قلوب أصحابه أثبت من الجبال الراتيات بدأت يتكلم عن آية واحد يدخل ثم ينظر له النبيع سلم يقول والذي نفسه محمد بيته إن هذا منهم منهم عدلاغ ورواحه يقول هذا منهم لو نقول للعين الآية تقول له يكتل نفسه عشان يرضى الله سبحانه وتعالى يروح يطال العهد بعد قال الله قال ولو أنهم فعلوا نطرر لهم أشياء هذه كلها فلو أنهم أشياء أسهل ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به فمع أي معضاء أي آية كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم بدأ الآن تحدي بينه وبين الشيطان أني والله ما أنظر لحرام سمع ولا يغتب بعضكم بعضا لان في ناس في اوامر القرآن ما بس ما ياخذها لا لا بل يكسر الامر وكبدل ما هو ولا يغتب بعضكم بعضا كان الله قال لا تخلي أحد يمر على لسانك الا قطعته يقول الله ولو أنهم فعلوا ما يعظن به خذوا الجوائز وجربها لين تموت شوف المنهج ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم من اللي قال لكان خيرا لهم الله وكفى بك أن يقال لك الله لكان خيرا لهم الخير ليس لله من الله لك لك ولي لكان خيرا لهم بعدها واشد تثبيتا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 يعني لا تطلع صوت عشان ما تظن أنت وانتما ماشي إنها لا تداخل مخفية شيئين وقتنا في الله قال لا لا بنقطع عليكم الطريقة كلها وبنطلع الزين وقبوها معها وقبوها معها ولا يحدث ساته لكن نقول يبقى رجال غيروا ونساء يغيرون لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من وين من لدنا هذه الحالة تكفيك ما قرض حولك على بشر يعطيك تسخر لك أحد قال أنا بعطيك سبحان من لدنا أجرا أصلا من لدنا ذلك الحالة وبعدها أجرا تكفيك وبعدها عظيما بس لا ولا هديناهم صراطا مستقيما اللي لأعظم ومن يطيع الله والرسول هؤلاء بعدها أعطوا لا فاؤلاء بعلم وين بحطك هناك مع الذين أنعم الله عليهم اجعلنا مجدّنهم أنعم الله عليهم من النّبيين والصديقين تخيل تجد صافح أنت محشور مع جموع الفاؤلاء الله محشر ما في ذمته كيف أحصل سوّل الخطوات اللي قبلها تسمع عن صلاة الليل يا خيطم الناس يقوم تلتاعش ركعة رمضان 30 يوم ثم أول يوم عيد ولا ركعة ليش أنت تجمع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 ما أنزل له كتاب ولا أعطاه أي شيء ولا كله ولا شيء طير كبريدك لكن هذا الطير لو وقفت مع في قلبك لعلمت أن قضية مية قضية الطير وبي إن هذا مختلف عن الطيور اللي خلقها الله كلها عشان حبتين قمح يخرج الخبأ الله يدافع عن الله اشتوالك الله أعطاك جنة لا بنجيك بالنار لا قال لك بعضك حسنة لا بعث لك رسول لا كلبك بالدين لا عندك صحيفة تعبت فيها الناس اللي تعرضك لا قال الله الذي يخرج الخرض في السماوات والأرض لولا الله ما شبعت كيف ما أدافع عن دين سبحانه نحن كل يوم نشبع ولا لكن منا من ندافع عن الدين وهنيئا لي ولكن يكوننا من الأرض كم جاب من واحد كم حبتين قمت يخرج خبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تتمون ثم يعرف الناس كلهم إن الله في قلبي عظيم قد الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم كم أسم عليه ده دولة كاملة دولة سبأ عشان يعني يرد بعض الزميل عشان حبتين قمحش هاد لو سكنها الله في بيت لو عذفها الله أن على كل دولة ابن عطية أجر واحد كم بدولة فهو عداء الله الجنة كان بيجيب الدنيا كلها مثله عند مبدأ عند رب يدء أن لهذا الله سبحانه جل يدافع عن التوحيد في كل مكان طيب ليش الله اختار تبأ ليش ما كانت أي دولة ثانية في علمك الله انت الرهدهد ما مر عند صحراء وعشان ما في شيء يشد انتباهها يا رب ندعو إلى الله لا تبأ الله اختارها على علم سبحانه لَقَدْ كَانَ لِسَبَعٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آَيَةٍ برضه. يقول دولتكم آية ايش فيها غبصف هذا الهام جنتان يقول جنان خالق الجنان يقول جنتان جنتان عيمين تنظر حلالات أنهار وثمار وطيور وأزهار وتلت في جسار تشوف أنهار وطيور يعني هذا الراقض كله يحب الأزهار يعني مفروض أن هذه تنسيه أي أمر لله داخل صحة الله لكن لما رجع ما قال عندهم وعندهم وعندهم فقفاتك اعتماق هو يحت استماع لأنهار لكن يوم رأى الله يعصى نسي كل شيء قال أما شفت شيء إلا أنهم يعصون الله سبحانه ولازم يتغير فعال الواقع. طيب ما تقدر تتكلم ما عنده بطريقة واحدة سافروا معناك يا جماعة لأمريكا وإلى فرنسا يرجع يقول لك والله عندهم وعندهم وعندهم طيب ودينهم قال دخل في دينهم الله ما معطيه شيء أصلا عشان يدافع عن دينه لا الله فضل عليه عشان يدافع عن دينه ما عنده وسيلة ما لقى وسيلة ما يقدر يتكلم الهدهد معهم ولا ينزل تقوي شيء الوسيلة الوحيدة ينفتهم طبق السبأ لسريمان وتعلم عشان هو الوحيد اللي يفهم كل بشر وراح وانطلق، ورجع عطف ليمان قبر عليه السلام قال بعد ما قال سليمان بزاك الله خير الحين نشجع الآن ونقول يا جماعة انشروا الدين وانكر منكر وبلغ دين الله وانت عشر لله ما قال سليمان بزاك الله خير قال تننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين شوفوا صدنا اذهب بكتابي هذا فألقيه مفروضه شي يقول مفروض يقول أنا أنا ما عندي صحائف أصلا نحمد ربكم من جذلكم تبصي كم الخضر أصل أحد من البشر اللي عنده صاحية خاضية خليه يروح فا خليه يروح على يشارك في الأمر لا باقي حبتين خمر مأساة في نفسه وراح وتابع الخبر لين أسلم الدولة كذا العالم اللي جوني تعاقبني سنتين كفار ونسولك معهم في كل شيء عند محطة عند شأخبار صديق طيب قلت كلا على الدين سنتين يجلس عندك حجة كل كافر رأيته أنا وياك إذا ما بلغته الدين سيسأل سيسأل الله سبحانه عن كل ما بلغته وعادي من الطواني يخاطب كتاب عطى كتيب عطى شريط أي شيء قالوا معذرة إلى إش أطلع الهدد شعطة حنا انتهي شعطة أربع شيء اللي عرفنا اللي معرفناها أتى أول أمر أن الله سبحانه وتعالى ذكر الهدهد في أعظم كتاب تكفي شرف أقسم بالأيدي تكفي شرف الأمر الثاني أن الله لم يذكر قصته فقط بل تكلم عن بكلام الهدهد بنفسه الله لا إله إلاه يقول ابن القيم على رحمة الله وإذا ذكر الله أحد في القرآن وهو يثني عليه إذا شفت أحد بين هذه الله سأمثني عليه في القرآن قال ابن تعلم أن الله يحبه ولما يذكر في كتابه الثالث ضرب نسل للنبي عليه الصلاة والسلام ولكل من وراه من أمته إن هذا عشان حبيتين قالت جاب دولة أنتم مواجهينكم جنات وصحاء جاهزة تسجل فيها ملائكة أي واحد تنصح أي واحد تكلمة أي واحد تعطي مطوية أي واحد تعطي شيئة أي واحد بالصيف أي واحد تكون سبب أنت في دخوله للدين أو حداية بعجل هذا أنه يعتلم بعدها ما كان يغضب من أي شيء قط ولا ينتقم نفسه قط لكن إذا انتهكت محارم الله فهل إذا رحت مكان شفت الله يعطى فيه تقول تحاول تغير؟ تغير هدوك؟ ولا اهم شيء ايش والله مشغول الآن بالأزياء والموضات والتخفيضات طيب في منكرات هل فكرت يوم تحطين شريط 20 شريط في حقيبتك عشرين شريط توزعينها في السوق الثاني تعالوا جميعاً جماعه نتعاون على الامر واضح يقول أحد الصحابة نهانا النبي عليه الصلاه والسلام ان نقتل اي شق الطيور لا لا أقتل الطيور اللي تبغاها لكن انتبه تقتل هدوك سبحان الله يقول اللي دافع عن الدين كم واحد الله يعلمك قدر من يتكلم عن ومن يدافع عن التوحيد والعقيدة قال تحمل فصيلة كلها عشان تطلق على الفجر الذكر واحد, واحد منهم تكلم عن الله سبحانه وتعالى مع العلم بأن كل ظروف ضده ونقفل وعذبنه وعذابه شديده أو لا أقتلنه هو الوحيد اللي لا يموت ولو عملت طالحا يحفظ الله بريدك من بعدك وكان أبوهما صالحا وهمتة أخيرة في أذني وأذنك القول أن نخرج الهدهد استغرب من أمره قال وجدت امرأة تملكه استغرب امرأة تملك رجال ما دخلت في عقلها تبشر عباد وثبت واتبع ما, يو... ما توعبه ولا تنازل عن دينك أبدا وبلغ دينك قبل أن يأتوك أن بلغ وابدأ فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين وأولئك هم منهم كل جوائز أي عمل بعد جائز اش نعطيك كم عليه وأولئك هم أولوا الألباب، وما يتذكر إلا أولوا الألباب، فأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. اللهم إني سأله كمن وجهك الذي أشرفت له بظلمات، عليه أمر الدنيا والآخرة. أني كما شرفتني برؤيت أحب في هؤلاء فوق هذا الفرش، أنت شرّفني برؤيتهم أخرى تحت العرش.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 لم تحوي أثماءنا اللهم يا رب فصحيفة هذه الليلة اللهم اكتب فيها أسماءنا ووالدينا وذرياتنا وأزواجنا وإقوامنا ومن أحبنا فيكم ومن أحبنا فيك آسف أحبة سعى الإطالة ولكن الله لا أسألكم عليه أجرا إنه إلا حب لله سبحانه وتعالى أولا ثم للنبي عليه الصلاة والسلام ولجينيه ولهذا الكتاب ثم لكم فقلوا وأردوا فلا أملك لدعا لكم وأصلي وأسلم على أشرف فنوطئة قدمه الثرى بأبي وأمي مجزاكم الله خير